قد صنفت لمصنفات مستقله تكلم فيها العلماء ومما كتبه الدكتور عصام العويد فضج الله عنا وعن أمة الإسلام يقول في كل سبعة أيام تأوي إليها أي هذه السوره بتأمل من غوائل الفتن صورة افتتحت بالوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة القرآن واقتتمت بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة التوحيد وبينهما أربع فتن كبار فتنة الدين ونجاتها فيه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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا أقل من كمالا وولدا والعلم ونجاتها بالصبر والسلطة ونجاتها بالعدل هي كهرك من الفتن فأو إليها ينشر لك ربك من رحمته انتهى كلامه وفقه الله تعالى هذه السورة سئلت قبل أيام هل نقرأها في كل جمعة قلت نعم نقرأها في كل جمعة أو في كل أسبوع نعم الأحاديث الواردة في قراءتها يوم الجمعة فيها مقال وقد بحثها باحثون ولكن جاءت آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين في قراءتها أيام الفتن فهذه السورة العظيمة تتحدث عن كبريات الفتن وفيها قوارب النجاة فنسأل الله أن ينجينا من كل فتنه من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن والإنسان يحذر الفتن ويحذر السيئات التفسير الآية الأولى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 الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق إذن الآية الأولى كما قال ابن كثير حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم نعمة أي إنزال القرآن أعظم نعمة يقول ابن كثير فإنه أعظم نعمة انعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لعب جاي فيه ولا زيغة بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين إذا هذا هو القرآن الذي هو سبب جميع السعادات فربنا يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وتعريف الكتاب للعهد أي الكتاب الكامل الغني عن الوصف الكمال المعروف بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به الحمد لله الذي أنزل على عبده وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه كما تدل عليه الإضافة الإختصاصية ولذلك في سورة التكوير ذكر شرف سند القرآن فذكر ربنا رسول الملكي ورسول البشري إذا اخواني القرآن هو الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد وما أحسن قول الطبري حين أجمل تفسير الآية الحمد لله الذي خص برسالته محمدا صلى الله عليه وسلم وانتخبه لبلاغها عنه فابتعثه إلى خلقه نبيا مرسلا وأنزل عليه كتابه قيما ولم يجعل له عوجا ولذلك السعيد الذي يقوم بهذا الكتاب ويبلغه للناس وفي التعبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبد مضافا إلى ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه صلى الله عليه وسلم أعلى معارج العبادة وهذا تشريف أي تشريف وإشعار بأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهذه السورة مع جميع السور المدوءة بحمد الله تعالى نستذكر السبب في حمد الله تعالى فننظر هنا إذ رتب استحقاق الحمد على إنزاله الكتاب تنبيها على أنه أعظم نعم الله تعالى علينا ولماذا القرآن أعظم النعم لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى به ينتظم صلاح المعاش والمعاد قال ولن يجعل له عوجا أي أنزله على عبده والحال أنه لم يجعل فيه أي نوع من الميل والزيغ على الحق والتناقض والاختلاف والخلل في الفاظه معانه فأخباره صادقة وأحكامه عادلة وهو أعظم المواعظ إذن قالوا هنا في التفسير القرآن ولم يجعل لهذا القرآن عجاجا وميلا عن الحق طبعا العوج فقد الاستقامة والعوج الزيق والانحراف فهذا ليس فيه الزيق ولا فيه انحراف وهنا ربنا جل جلاله حمد نفسه لنتعلم كيف نحمد الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى هو المحمود على كل حال له الحمد في الأولى والاخره وهذا فيه تعليم العباد أن يفتتحوا كل أمر مهم بحمد الله سبحانه وتعالى الآية الثانية قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلافا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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما أي أنزلهم استقيما قائما على مصالح العباد في دينهم ودنياهم مهيمنا على سائر الكتب السابقة مصدقا لها وشاهدا بصحتها كما مر في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتيه أقوى قيما لينذر بأسا شديدا سمى الله تعالى كتابه قيما ومن معنيها أن القرآن يقوم على أمورك ويرعاها ويدلك على مصالحك كلها والشدة على الياء قيما لها دلائل إذن هذا القرآن فيه صلاح الدنيا والاخره فيه صلاح الإنسان وصلاح أهله وصلاح الدرية وتأمل كم يأتي من هذه الفضاء القنوات الفضائية والخطوط الأثيرية والشبكات عن فالنجاه فالنجاة منها أن نعلم ابناءنا هذا القرآن وأن نجعلهم يتدبرون المعاني ويعملون بالآيات لينذر بأسا شديدا من لدنه أي أنزل الله القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لينذر الكافرين عذابا شديدا في الدنيا والآخرة يأتيهم من عند الله. كما في سورة الانعام وأوحي إلي هذا القرآن لانذركم به. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أي وانزل الله القرآن على نبيه ليبشر المؤمنين بالله ورسوله وبكل ما يجب عليهم الإيمان به. وقد صدق إيمانهم بقيامهم بالأعمال الصالحة يبشرهم بأن لهم ثوابا عظيما جميلا وهو الجنة وذلك الجنة هي رحمة الله تعالى وأنت بقراءة القرآن تستدر رحمة الله تعالى نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المرحومين الآية الثالثة ما فيه أبدا خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنهم ما كثين فيه أبدا أي الحال أنهم باقون في الأجر الحسن الذي أعده الله لهم بلا زوال ولا انقطاع كما قال تعالى والذين, والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وقال سبحانه يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا إن الله عنده أجر عظيم إذا تكرر هذا المعنى في كتاب الله تعالى لأننا في هذه الدنيا كل نعيم نتنعم به فله من الغصات إما أن نرحل عنه وإما أن يرحل عنا ولذلك الإنسان يطلب نعيما لا يزل وهو نعيم الجنة فهنا في هذه الآية الكريمة ما كثين فيه أبدا ولما نرمعنا خالدين فيها أبدا علينا أن نستذكر هذه النعمة العظيمة والإنسان تكون له قوة في هذه الحياة ثم تضعف وهذا من رحمه الله أن قوانا تضعف حتى نعلم أننا نحور إلى ربنا فيعمل الإنسان لأجل النعيم الذي يبقى ولأجل القوة التي لا تزل الآية الرابعة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا أي وينذر الكافرين الذين قالوا اتخذ الله لنفسه ولدا ماذا ينذرهم؟ ينذرهم عذابه الشديد في العاجل والآجل ولذلك الذنوب المعاصي لها أضرار في العاجل والآجل إذا القرآن الكريم قد اجتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح فعلى الإنسان أن يهتم بكتاب الله تعالى فهذا الكتاب قيم ولا زيغ فيه وربنا جل جلاله لم يجعل له عوجا فهو كتاب عظيم يأخذك إلى الاستقامة دوام يحصد الإنسان فيه نفسه وأهل بيته هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله